بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه, فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا قل لا سيعلمون ثم قل لا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا والجبال أوداء، وخلقناكم الزواج، وخلقناكم الزواج، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهِ رَاجًا وَهَادًا وَجَعَلْنَا فِيهِ رَاجًا وَهَادًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إِنَّ لَيْومَ الْفَصْلِ جَامِعٌ قَاتَءٌ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ وَنَفُوتِهَا تِسْتَحْيَى السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سعبا وسيرت الجبال فكانت جهنم كانت إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لابثين فيها أحيانا قابَ لا يذل فيها قابَ لا يذوقون فيها بود ولا شربَ لا يذو حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء هم كانوا لا يرجون حساباً إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بأياتنا كذباً وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن دَقِينًا مَفَازًا إِنَّ لِلْمُسْتَقِيلِ مَفَازًا حَدَائِقًا وَأَعْنَابًا حَدَائِقًا وَأَعْنَابًا, حدائق وأعنابا وَكَأَنَّ عِبَادًا وكواعدات رابا وكأسا ذهاقا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا إن حسابا جزاء من ربك عطا إن حسابا رب السماوات والأرض بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول ك تصف يوم يقومه الملاك لا يتكلمون إلا من أذن له رحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من هذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاءت تَقَالَ إِلَى رَبِّهِ مَا أَبَىٰ فَمَنْ شَاءَ تَقَالَ إِلَى رَبِّهِ مَا أَبَىٰ إِنَّا أَذْرَنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه